وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ يَوْمٍ فَالْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ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 فَالْفَجْرَ أَوْعَنَ أَن فَسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ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 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ف اخشوهم قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ف اخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل